فَإِنَّمَا تَرَى أَرْضًا مَّنْقَلَعَةً أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا نَمُدُّهُ மா மூச وَأَظْلَمَ مَا فَمَرَّ الْآخِرِ وَأَنْ جَاءَ إن في دارك آية وما كان أحد سرٌ مؤمنين வா وإن...